الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المات الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي ارتل رسوله بالهدى والبينات وعدده لمن انكر به بالمعجزات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 المبعوث بخير دين الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن من القضايا الأساسية والجوانب الرئيسية والمسائل الجوهرية التي تولاها الإسلام بالرعاية والعناية وأحاطها بسياج منيع من الصيانة والحماية قضية المرأة دورها بدورها ومسؤولياتها وحقوقها وواجباتها وما ينبغي أن تكون عليه المرأة ومالاكة الألسنة ورددت الأفواه في المدارس الفكرية المختلفة والتيارات العلمانية الكثيرة قضية مثل ما رددت قضية المرأة نصف المجتمع معطل المجتمع يتنفس برئة واحدة المرأة حبيثة الأسوار المرأة رهينة البيت المرأة أثيرة المنزل وإلى غير ذلك من العبارات الصصابة التي يطلقونها ولكن حق لنا أن نطرح سؤالا جوهريا واستفهاما عريضا من الذي له الحق أن يتكلم في قضايا المرأة وفي شؤونها الذي خلقها الذي خلق معها من الذي له الحق وأي جهة لها أن تشرع وأن تنظر في قضايا المرأة المخلوق الذي خلقه رب العالمين ولم يكن عاجزا أن ينزل تشريعا يضبط الحياة ويضبط إيقاع الحياة والأسرة بين الرجل وبين المرأة ومن الذي له حق أن يتكلم في قضايا المرأة الرسول الكريم الخاتب أم المفكرون والعلماء وأهل التنظير والفلاتفة في عصرنا وإذا حصل سعاره بين قول النبي الخاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين قول بعض المفكرين والمنتسبين للدين والملة والإسلام بأي القولين نأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في البخاري النساء ناقصات عقل ودين ومفكر في السودان يقول النساء لسنا ناقصات عقل ولا دين إنه اعتراض الصريح على نص من النصوص وكأنه يظهر تعاطفا وفهما لأمر النساء أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من الضلال المبين ومن, ومن, ال ومن الزندقة الواضحة يغي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يقل حق لك أن تتكلم لكن لا يحق لا يحق لأحد أن يتكلم في مسألة قطع وأفتاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نقبل كلام أحد وبيّن صلى الله عليه وسلم أن قضية نؤصان العقل والدين ليس لأجل الإزدراء والإهانة كما فهم هذا الرجل السخيف إنما قالنا قصات عقل لأن شهادتها بنصف شهادة الرجل بل هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قول رب الأرباب وملك الملوك فإن لم يكونوا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى انتهى الكلام كيف يقول هذا الرجل يقول أن شهادة المرأة أكمل من شهادة كثير من الرجال وأنه سوف يأخذ بشهادة المرأة الواحدة كما يأخذ بشهادة الرجل الواحد مخالفا بذلك الآية الثانية والثمانين بعد المئتين من سورة البقرة آية الدين ومخالفا قول النبي المصطفى الخاتم الذي لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى وبالتالي هذا السؤال الكبير الذي يطرح نفسه من الذي له الحق أن يتكلم في قضايا المرأة وفي شؤونها ومن الذي له الحق أن يكون رحيما بالمرأة أكثر من الذي خلقها ومن الذي له الحق أن يدافع عن حقوق المرأة المسلوبة وعن كرامتها المهضومة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنما النساء شقائق الرجال ولابد أن نقول قولا أنه ليس هناك تعارض بين وظائف وخصائص المرأة وبين خصائص ووظائف الرجال وليس هناك تم تتعارض إنما هو تكامل في إطار الأسرة وإن بناء المجتمع وإن نهضة الحضارات إنما تكون من المرأة مربية للأجيال وصانعة للأبطال وقرن في بيوتكن أعطاها من الحنان والعطف ما تقوم به على تهيئة البيت والأسرة وأعطى الرجل من القوة ما يقوم به على الضرب في فجاج الأرض لاتساب الرزق ومن ثم بعد ذلك تتكامل الأسرة وتنسأ الأججال أما أن يكون في البيت رجلان فهذا مرفوض أبدا يا رجل وامرأة يا ما في بيت لكن يكون مرتين في البيت ما بينفع الراجل يبقى ذي المرأ ما بينفع والمرأة ذي الراجل هانون وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى في المقومات الشخصية والمكونات النفسية وليس الذكر كالأنثى في الخصائص الرجل خلق للكد والعيش والتعب والنصب والشقاوة والأسواء والضرب والطيران والعتالة والبناء والقندرانات ومكانيك لكن لا أتصور يقول ليه كما قالت اتفاقية سيداو إلغاء كافة حقوق التمييد إلغاء كافة نقاط التمييد بين الرجل والمرأة والمساواة في كل شيء ما أتصور مرأة تخشلات حتى عربية وشايلة عدة قال أشان تفرت الكربريتر ولا اللا ديتر ما أتصور ما أتصور مرأة تشتغل على في سب ما أتصور هذا من الرحمة بها في زؤول قال دايرين المرأة العاملة التي تقتحم المصانع وتدخل المنطقة الصناعية ولا تستنشق البخور ولا العطور تستنشق دخان المصانع أنا كنت حاضر قلت له إيه تدائر تركترف ما داير مرة دا ما مرة دا ده دا تستنشق دخان العطور المصانع وتخش المنطقة الصناعية وتشير الحديد دا تركترف ما مرة نحن نريد امرأة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى والذكر يكمل الأنثى ونقصان العقل أضيف إليه زيادة في الوظائف الأمومة والعطف والحنان والحمل والرضاع والمشقة والتعب والبيت وتهيئة الأسرة وتربية الأجيال وتشكيل النش ليكونوا نشعا صالحين والرجل يكمل المرأة بصيادتها وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لها في البيت ولا بأس أن تخرج المرأة عندما تفقد العائل إلى مكان العمل مما يليق بها التدريس الحاسوب تشتغل المحاسب في شركة في وظيفة ممرضة طبيبة مما يليق بأنوثتها ويوافقها تعمل بالضوابط الشرعية محتشمة طبعا المفكر قال المرأة تصلم عن الرجال في صف واحد قال ليه صفوف النساء وراء وصفوف الرجال قدام الإجابة البسيطة أيها المفكر ان هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بس غلطه كده نقول له غلطان انت نقول له ما تعمل كده ليه سرحت كده قال اي حاجه باسماده والغريب مفكر ده ما عنده اثبات اصلا والحديث اللي بيستدل بيه بيكون ضعيف حكمه الله لما نسدل بيه حديث يكون ضعيف ويرفض ان احاديث الصحيحه الصريحة. أورد الإمام مسلم في الصحيح وأبو داود في الثمن والترمذي والنساء وابن ماجة قول النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف الرجال أولها وشر آخرها وشر صفوف النساء أولها خير صفوف النساء مع النسوان بيورا خير صفوف النساء آخرها هو قال نحن املنا بق انه نبينا ما بيعترض عليه انت كان عامل فيها افهم منه يا حاجه ثانيه هو قال كده دي الاجابه بسيطه قال تصلي تصلي المراه مع الرجال في الصفوف الاولى قال بغير التصاق يا اخي ما لكم الالتصاق وقت تصلي ثاني ولا ما تتصق قلت ما لكم ما قال له غير التصاق طيب القدم مع القدم والكتف مع الكتف هكذا طيب أقول الله أقول سخيف شوية إذا في مرة جنبك في شرط تاني زرد نساو تصلي المرأة مع الرجال في صف واحد بشرط إنه ما تكون ناكش حنة لأنه لما يركع بدأ ما يعاين لمحل الصلاحة يعاين يحن يعني النسوان اللي يصلوا مع الرجال في الجامع ما يجمح النناس ما قال يصلوا معه في صف واحد ده. والله هذا سخف الجرد بيقى صودة زول زيداء مفروض يتفتح فيه بلاغ لأنه قال أشياء فيه ردة بالردة يتفتح فيه بلاغ بالردة الزول داير يدي النسوان حبوق ما أداه ليه رب العالمين ولا رسول الإسلام كأنه دار يقرعي يقرعي جاليون قال يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج باليهودي والنصراني وليس لأحد أن يمنعها ده كلام المفكر كلام أن الدنيا وخلق المفكر وخلق العالمين قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن انتهى الكلام انت الان عندك كلامين المفكر قال المراه تزوج باليهودي والمسيحي وانا قال ما تتزوج كلام واضح قال تعالى ولا تمسكوا بعصم تواكل يسهل الكلام ولا تمسكوا بعصى من حتى الاستدلالات التي استدل بها ضعيفة جدا وبالتالي اود ان اقول وان اكرر ان الكلام عن المرأة ينبغي ان يكون من الجهة التي يحق لها ان تتكلم عن المرأة وللذكر مثل حظ الأنسيين كلام الله ما بتغير أفضل شباب سوداني ناشط في حقوق الإنسان معاه النسوان ورجال كتبوا بيان نزلوا في الإنترنت ممهور بأسمائهم وتوقعاتهم طالبوا بالآتي إلغاء قانون الأحوال الشخصية وإعطاء حق الطلاق للمرأة وإلغاء أي قانون في الأحوال الشخصية يقوم على الدين يعني ما بحث ما يهودي ده يهوج نصراني ده مسلم المسلم اتزوج النصرانية ده صحيح حتى النصرانيات اللي ربنا جاب شروط قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم المحصنات تكون محصنات تدوج حديث ابن اليمان بيهودية فأمره عمر ابن الخطاب أن يطلقها قال احرام قال لا لكني أخشى أن تقعوا في الموميثات الآن في الغرب ما في امرأة بتعترف باسترف والعرض يعني ممكن واحدة تلتقي مع زول عادي جدا بغير عقد لكاح ويكون مصاحبة غير مسافحات ولا متخذات أخدان ده الإحصان ده جائز الم... إذا لقيت لك واحدة ولا نصرانية وده تتزوجة وهي محصنة ما... ما, بتخت... ما بتعتقد شيوع العلاقات الجنسية ممكن تتزوجة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يحل لكم لكن لا يحل لمسلمة أن يتزوج بها كافر وبالتالي صرت مستغربا ما الذي عصابنا وما الذي دهانا حتى تخرج هذه الفتاوى هذا الشباب قال مجموعة من الليبراريات السودانيات الحزب السوداني الليبراري ده منشطاء في حقوق الإنسان صحفيين أيها المسلمون هناك صنم ينبغي أن يكسر وأن يحطم إنه صنم الحرية الحرية في عصرنا صنم يعبد من دون الله عز وجل الحرية يقول لك ولأجل الحرية يتساوى الرجل مع المرأة في كل شيء والله لن يتساوى الرجل مع المرأة في كل شيء لأن المرأة تكوين برحم وبوظائف معينة عشان هي اللي تنجب ماش راجل بنجب دي حيود جاوين دي وتوين إلا البشرية تتعطلوا الجيف لكم ما في انجاب لا يمكن أن نسوي بي بين الرجل والمرأة لكن إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ثم قال بإمامة المرأة المرأة كأم الرجال مش تجيب بعض في صف واحد الرجال يجيب وراء تقول لهم يرحمكم الله استووا يجووا في الصف وتصلي بالرجال يا أخي قال كان صلت مع الرجال كان صلت مع الرجال خير صفوف النساء آخرها مع الرجال خلي ده المرة كان صلت مع النسوان تصلي بهن وتقف في وسطهن كله النسوان راجل واحد ما فيه المرة ما تتقدمه تجيب في النص كما جاء في حديث ريطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها وفي حديث عمار الدهن من رواية حجير عن أم سلمة أم المؤمنين أنها أمت لسان فقامت وسطهن قال المرأة يا أخي المرأة ده صلاة الجماعة ما واجب عليها صلاةها هذا صحيح بما سبب صلاة المرأة في, في, في حجرها خير لها من صلاتها في بيتها وصلاةها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد هذا حديث الرسول الله عليه وتقول للرجال يستوي قال لك كان صلت وده حديث في صح مسلم أنا ما عارف المفكرين دين الحديث دي بشرطوها ولا بجيبوا قلم يحقوها يطلعوها هيعملوا لا ده حديث موجود في صح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث إذا أخطع الإمام تصفق المرأة ويسبح الرجل كان يتصلي مع الرجال والرجال غيرتوا تصفق لهم تجيب جد أمن وتصلي وتقرأ والناس بقفين يا ناس البلد أخطر في أجله معقول يعني السيدة إنت عندك ذاته المفكر إنت عنده رجالة فأي تلحظ هو ذاته مع مع ما في ذول ما لعينه الخير السزول ما لعينه ما فيه يفتي زي مدين والله حقه جهة مسؤولة زي علماء السودان هيئة علماء السودان والجهة من الجهات يفتح فيه بلاغ بالردة أزود يبكر النصوص يا أخي في الصحيحين عن أبي هريرة المرأة خلقت من ظلع أعود قال المرأة ما خلقت من ظلع أعود قال دي سرائليات هاي في الصحيحين قال حوى الأصل وآدم الفرع آدم خلقه من حوى قال والله كانوا في الجلائج وقالوا في ندوة هذا زمانك يا مهازل فامرحي وشر البلية ما يضحك هذا زمانك يا مهازل فامرحي وشر البلية ما يضحك وأنا والله ما مستغرب فيه أنا مستغرب في الناس المثقفين المبارنون بالله واحد تلقى عنده دكتورة ويبارز الشيخ ده ويقدس تقديد ويحب حب أعمى بل في ناس ما يقبل فيه كلمة يقبل إن هو ينسف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعارضها برأيه السخيط ولا يقبل لأحد أن يعارضه وحسن ذاته في طريقة عارضه لكن ذمان كان عارضته بتنشي السجن قبل كم سنة لو عارضته والله يودوك الحراسة طوالي حتى الحكاية بيجت الحمدلله يجعلننا حرية نعارض ذاته كون عارض ذاته دي كويس ما بطل زمان ما كانت في طريقة عارض ذاته فكريا خذلي سياسيا أنا سياسيا موارف ما عندي فاشغلها منحرف كويس مع الحكومة رضي الحكومة عندي لكن ده كلام يمث عامة الناس وللأسف أنه قاله في الهواء الطلق في ميادين في دار حزب الأمة الإصلاح والتجديد ناس. الناس الـ الـ الـ الـ في حظم الأمة في, في الأماكن عامة جاء بها في الصحيف وجرين بعد ذلك الناس لا يتحدث لأن يقول لك أنتوا ما تفهموا كلامه الزول ده فاهم سريد يا أخي هو الرسول كلامه يتفهم هو كلامه يتفهم ما له الرسول عليه الصلاة والسلام خلين. يا أخي الله جل جلاله نزل كلامه فيه كلام الله يتفهم هو كلامه يتفهم ما له بسرياني هو كونه كلامه يتفهم لذاته عين ياخد الحديث كل الواء الحلال بيّنه الحرام بيّنه وإنما الأعمال بالنياد وإنما لكل يمرئ ما نوى كلام الله يا أخي يتفهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّك لا تحرق به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلام الله يتبين يا أخي كلام الله يتبين يقول لك تتفهم كلام الزلد نحن هذا بعد نفهم كلامه لكن كلامه هذا مفهوم حواء الأصل وآدم الفرع هذا مفهوم ده. غلط مئة مئة المرأة المسلمة يتزوج يهودي ونصراني هذا مفهوم هذا ضغط كلام الله أنا أفهم منه هذا ضغط كلام الله إنه المرأة ما أقول لك من ضرع وج ضغط كلامه وصلى من الموجود في الصحيحين كأوها أشدد وبالتالي ينبغي أن أقرر مسألة لا أريد أن أدافع عن الإسلام أنه أكرم المرأة لأن هذه مسلمات ولا, ولا يوجد مسلم يتطرق إليه السك ولو للحظة أن الإسلام قد اضطهض المرأة شوفك أنت بس جاي في راسك ساكر إن الإسلام اضطهض المرأة تراجع دينك ولا بنحتاج نكلم الناس الإسلام أقصان المرأة وحافظ المرأة وعمل للمرأة ما بنحتاج ذاته لأنه ده كلام مسلم مسلم به لكن نقول أن الإسلام جعل المرأة مخلوق اجتماعي وليس كائن مستقل الناس ده لي بقون في الاتفاق سيداو الآن في النشطاء ما شؤى من نساء دار فور متخصصات في الجندرة الجندر إلغاء النوع ما تقول ذكر وأنسة تقول ذكر وأنسة في الشهادة يقول لك مثلاً في الجواز ذكر أنثى في الشهات الميلاد ذكر أنثى تعمل صح في المربع بتاع ذكر وتكتب الاسم علي عبد الرحمن موسى أنثى تعمل أنثى كالتوم عبد الرحمن موسى ده ما في قاله إلغاء مسألة النوع ما في حاجة اسمها نوع رجل المرة الرجل المرة وحيد لكن ما بيبقوا وحيد يا ناس الراجل والمرأة ما بيبقوا واحد وليس الذكر كالأنثى قانون شرعي وقانون طبيعي قانون ثومي وليس الذكر كالأنثى ما ممكن الراجل بدي المرأة نهائي وبالتالي المرأة تمارس جميع الحرية الشخصية في أي علاقة ولو لم تكن بالزواج ولو لم تكن زواجا تمارس هذه العلاقة مع من تشاء دون أن يمنعها قانون أو أحد للمرأة أن تطلق الرجل إذا الزوجته تطلقه تمنع نفسها من الإنجاب تزوج ويقول لك ماذا نريد عندها حرية كثير من المساعد في اتفاق يستيدعون تقنين للمثليين أو الشواذ ما في مرأ تتزوج مرأ تمام القانون الدوهن والحكومة تحميهم الراجل يتزوج راجل بس بشرف يكونوا جمعية الناس دارين يتزوجوا بعضين يكونوا جمعية ويسجلوها عند الدولة الرسمية بعد الدولة تحميهم ويعملوا أعراس ويجيبوا الصيحنات ويجيبوا الساون والفنان يقول لهم ما زال الليل طفلا يحبو انتوا دارين ترجعون للبهيمية دارين تعيدون إلى البهيمية بعد أن أكرمنا الله بالإسلام دائرنا لنقبض هايم زيكم ننزل إلى درجة الحيوانية نحن بشر دي اتفاع كالسدو عارفين النشطاء دي قالوا شوفوا الانترنت انا قلت والله معي في البيت حسة في البيت معي في البيت معي قالوا النشطاء انه حقوقا ال... الانسان قالوا لا بأس بان نأخذ المفيد من الاديان ما لم يتعارض الكلام الديني مع اتفاقيات دولية واتفاقها السيداو. اتفاق السيداو والاصل. كان في حاجة في الشريعة عبدال اتفاق السيداو. الشريعة يلغوة. واتفاق السيداو هي المرجع. والموضوع دي تربطه مع بعض. الشيخ قايم بيجاي عن حقوق المرأة. في دار الامة الاصراح والتجديد. والنسوان دي القايمات بيجاي. والكلام بيجاي مفتوح. نحن في اثر نريد أن نحارب التعرف والشيخ قال ما في حجاب الحجاب تغطي الصدر بس كان اها لو غطت الصدر وما غطت ذراعك كيف غط صدره وما غطت كرعينه لبست لحد الرقبة لبست فوق الرقبة لابس حجاب يعني بس تغطي الصدر بس طيب أنا دائل أفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نساء كاسيات عارية نشن الرسول جاء كده وعندما قال دائل أهل النار نساء كاسيات عاريات نشن دائل دا أفهم حديث الترمذي الذي هو عن ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الكلام دائل ضد حقوق المرأة ليه المرأة يكون عورة والرجل ما يكون عورة الإجابة البسيطة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده بس هو كده نحن قلت آمننا أنه هو نبي أي حاجة يقوله صح حتى النال سنغال وغنط نحن نشوفه صح بس لأنه نبي لأنه معصوم وإنت ما معصوم والدليل على أنك إنت ما معصوم رفضوك من الحكومة وسالوك وقلعوك وادوه كافور ودخلوك للسجن ويتمر مرطة انت ما معصوم لكن الرسول غير معصوم بس بساطة شديدة المرأة عورة قال جعلوا منه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام المفكر جعل المرأة معورة مع بس انت خطهم بس. واحد صح والثاني غلط نحن عند المفكر ضغل 100% وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَىِ إِنُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي كثير من والله يا أخواننا منفع المرأة ده فيه جنس خرمجة يا أخواننا لا يحتاج خرمجة الكتاب ما موجود يا أخواننا المرأة مثل الرجل في التكاليف السرعية والاجتماعية والعقيدة والإيمان والعبودية فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروشهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما المرأة كالرجل في التكاليف الشرعية لكن في المميزات والمزايا والخصائص الرجل له أعباؤه وله دوره والمرأة لها دورها المرأة في الغرب كائن مستقيم أنتم أعرفين يا أخواننا الحضارة الغربية أختصر, أختصر لكم شنو الحضارة الغربية تقوم على إلهية الإنسان والحضارة الإسلامية تقوم على إلهية واحد قيوم رب السماوات والأراضين. الإله واحد هو رب العالمين. في الغرب الإله هو الإنسان أشل بحق جدا الإنسان رفاهده حتى لو كان ضد كلام الله كل يشل والمرأة عندنا مخلوق اجتماعي الدلع على أن المرأة تختلف عن الغرب في الإسلام المرأة الزوج بيولي بيولي عن طريق أهلها ده تتزوج تمشي تخبط الباب تقول له يا الحاج انا دايل بثت كان قلب بحار بيقول له شوفتها وين تقول له زميلتي في الشغل وعجبتها بأدبة وعجبتها بأخلاقها ودارتزوجها يقول لك عندنا إن شهرة شوفوا الله المرى في الإسلام اكرام ما بعد اكرام يفتشوا عليه دايل يتبين بفتش على أشياء أساسية أول حاجة دينك وأخلاقك ومسؤولتك زوج جادة ولا ما جادة قبل كده تزوجت وطلقت بتستهثر بعدك عن رسولك ممكن تنتهي العلاقة الراجل كان مات بترجع لأبوه يربي أولاد بيته كأنهم أولاده والخيلان يربي أولاد أخته كأنه ما عفل حاجة لأنها عن طريقهم هذه المسؤوليات والتبعات المرأة يطلق خلنا جملة يطلق بتمشوين تجرى تجرى على بيت ابوها اللي عرسه هو زوجناه هو بنفسه ولا يتردد بعض الناس يريد المراه كائن مستقل لا ولذلك يتحدث عن الجندره وغيرها ونحن نرى المراه مخلوق اجتماعي عند اب عندها اخ عندها زوج عندها حقوق تجاه زوجها عندها حقوق تجاه ابوها عندها حقوق تجاه اخوانها وعشيرتها ومحارمة وأهل ومجتمع وهكذا وبالتالي مؤسفني أن أقول أن كثير من الناس يتحدث عن قضايا المرأة وينطلق منها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أسأل الله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا وأن يسلم أفكارنا ومفاهيمنا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 أن المرأة فتنة بالتالي الحديث المطلق تصلي جنب الراجل في الصلاة قال بس ما يتلصت جمعه لكن هم وأكثرين بس في الصف الصف ده مليان الصف ده مليان مرة واقفة هنا وبعد جنبه ويجلاجين بهناك واقفة مرة والصف ده يتمنى والضائب وقال نفسه تحتاني واحد يخشت في الصف كيف يتلصتهم إنت وقت وقفتهم في صف واحد قال بيخليك أحمون يتصقوا وشنو ما يتصقوا في شنو وقت يتصقوا هو وصلت على مع الريال في الصف قال بيخليهم يتصق شنو أنت عارف ابن سعود جاء شنو قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون, يصلون مع بعضهم البعض وده حليس سلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتلة بني إسرائيل كانت في النساء قال كانت المرأة تواعد خليلها في الصلاة لأنه كان مسجد أي محل أهل يسألها لو قلت يومنا في الجامع ما يسألها تقول له يتلاقى في الجامع ويجي في الجامع ويجي فجم بعض قال ابن مسعود فجاء الشرع بتأخيرهن عن الرجال بعد ذا جميع الشرائع متوافرة على هذه المسألة والله يا أخواننا اللي باستغرب المفكر ده هل مره عليه مفكر قدر ده وعنده دكتورة كبيرة والنادي كله مقتنعين به الأحاديده مرت عليه كلاي بن ده ما مره عليه وله ذات ما مقتنع بناس ابن سعود شايف نفسه زي ناس ابن سعود بس الموضوع ده أنا ما قادر أستوعبه كويس لكن لكن المتأكد منه المرأة فتنة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء رواه البخاري ومسلم قالوا منه قالوا الصادق المصدوق المعصوم المؤيد بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة ولذلك جاء الشر بأمور منعا الاختلاف لغير حاجة في البخاري جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في المسجد بابا لا يدخل منه الرجال عمل باب عديل قال دباب النسوان حدث مسلمة في البخاري ما يدخل براجل وبعد السلام ينتظر الرجال في المصلى ريسما ينصرف النساء حاجة غريبة لكن ده كلام ده كلام البخاري عام عن أم بسلام وأم المؤمنين قالوا أمه قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام والله كلام بشاهده واضح ذاته ما يدين له كلام كثير ذاته واضح فتنة فتنة ما في الشيء أصلا دي دي فتنة. وبالتالي زين للناس يأخذ حاجة دول ما بتنتزع زين للناس عب الشهوات من النساء أول حاجة شفتوا الدهب ده مش هل يحبوه والقد من النساء والبنين ليس بحبوا شفع بيحبوا النساء في تجمع شفع الرجال ليس بحبوا الذهب والخيل المسومة والأنعام والحرف قال زين للناس أول حاجة حب النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف فطرة دي. إلا زول يقول نهى عن الخلوة بالمرأة ما خلا رجل من راءه الا وكان الشيطان ثالثهما امر بغض البصر من من من النسوان يقول انبطوا بصركم وابعدوا واتقوا النسوان ويجيبون ويقفون في صف الصلاه مع الرجال في الصف الاول والثاني يا ناس ذكر البشر اقول لك حاجه لو وافقنا المفكر ده على كلامه ما حيقدر يطبق هذا الكلام عمليا جدا يلا ها تعالوا بعد هذا الجوامع يتملوا خذ صلوا النصان براهن بيابا الوحدة براها بتخجر مرا يقول لها تعال تصلي مع الرجاب والله هيا بتفجر عمليا أخيان لا يبقى مرا الناس وتخطب الجمعة والله إلا في أمريكا وفي أمريكا بدس ده وين ده والله إلا بيحتر وين يا خزول ده جنس كلا بعدين يحسن التلاعب بالألفاظ حوريكم بعد الصلاة كيف أنه يحسن التلاعب بالألفاظ لكن الشرح أمر بغض البصر ومنع عليه اختلاق المعند وحاجة في السوق تلقى راجل ومرة خلص. انت تشتري وتمشي في الجامعة تلقى راجل ومرة تلقى وتمشي لكن اختلاق اتونسه بدون أثبار مثل هو ده حرام الخلوة حرام وكثير من أمر بالحجاب والستر قال النسلان اتحجبا المرأة عورة غير متبرجات بزينة يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وهكذا بالتالي لا بد في نهاية الخطبة أن أوجه رسالة إلى أربعة جهات الجهة الأولى يوجه رسالتي لولاة إلى ولاة الأمور في هذا البلد أن يحرصوا على تعزيز دور الأسرة وأن يسعوا عبر القوانين والوعي والعلم إلى تماسك الأسرة والمحافظة على المرأة وعلى الرجل على حد سواء ثانيا رسالتي إلى الآباء والأمهات والقائمين على أمر المرأة في البيوت بأن لا يسمعوا لهذه الدعوات وأن يعلموا أن حركات التحرير في العالم الإسلامي تعني التحرر من الدين والانسلاح من القيم وإيجاد المرأة الكائن المستقل البعيد عن مجتمعه ودوره سعيا نحو تسطيح المرأة وتجفيلها وجعلها سلعة مشاعلة لكل الناس والرسالة الثالثة وجهها للمرأة أن لا تغتر بهذه الدعاوى السطحية وأن لا تشك للحظة بأن نشترع أن, تش... أن لا تشك بأن نشترع قد قضى... أن... أن... أن... أن... وعليها أن تأخذ بدينها تنجو في الدنيا والآخرة وكل شريعة, شريعة من عند الله الحكيم ومن عند رسوله العليم هي لصالح المرأة قبل أن تكون لصالح الرجل وأوجه النساء إلى الحشمة والعفة والستر والبعد عن الرجال ومخالطة الرجال وعدم الخروج من البيت إلا لحاجة والستر والعطاف والفضيلة وهكذا على المرأة أن تكون واعية بما يراد بها يراد لها أن تنسلخ وأدعو النساء للإقتداء بأمهات المؤمنين فاطمة بنت محمد عائشة أم سلمة ميمونة زينب خديجة رضي الله تعالى عنهن جميعا بالصالحات أسماء بنت عبيس أسماء بنت آل بكر أن تقتدي بهؤلاء والرسالة الرابعة للعلماء أن يتصدوا لهذا الرجل وأن يواجهوا الفكر بالفكر والقول بالحجة والبرهان وأن يفضحوا أفكاره وأن يبينوا للناس عواره وما عليه من الحراط في التعامل مع النصوص والتعالي على الكتاب والسنة ومحاكمة نصوص الكتاب والسنة والتعقيب عليها والطعن فيها بقصد أو بغير قصد أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا اللهم حذب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا القفر والفسوق والعصيال واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم احفظ نساءنا وشبابنا وفتياتنا ومجتمعاتنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في دينه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا بالقرآن وعلمنا القرآن وذكرنا منهما أنسينا وعلمنا منهما جهننا يا رب العالمين واجعله حجة لنا لا تكن علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا